وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُشْتَكِبٌ كَأَلْمٍ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذْنِهِ وَقْرَى فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّكُمْ مُفْتَقَل حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَمْ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعز خدك للناس ولا تمشي في الأرض رحى إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشرك واغضض من صوتك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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَا يُصْلِمُ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَىٰ إلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ